يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويظل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار؟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 قل لعبادي الذين آمنوا يقيم الصلاة ويُنفق مما رزقناهم سِرَّاً على نِيتٍ من قبل أن يأتي يوم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خِلال